Thank you. i l l sleep. وملكه وتعلي Wherever I go. I saw book on「あしたよ ولكم هي عفمت I'm、oh, and... w a t c h out. ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء ف ص ر ن ا رجع Roger.、Well Oh, God. We l o v e We're clear. I'm a man of... 「こんなに」 ونخرج ل ه يوم القيامه كتابي ل ق ا ه معاشو ولقوى كتابك ك ف ا بنفسك لو يامر ونخرج ل ه يوم ا ل ق ي ا م ة كتابي ا ل ق ا ه م ع ش و ولقو ع كتابك ك ف ا بنفسك العلم c are the p e o p e of the w o r Thank y Yeah,、oh, my mom. We're going l o Oh my god. كيف ت ف و ل ن ا بحثه على